اروح له وادعه وعلى عيني يدمعه يرسليني يرجعه روحت المكان لا في نزيف ولا خذع ولا في طعم ولا اي اوجع او نزاع روحت المكان ve nefdet ve nefret ve ne ayı oğul ya o nizal Her günün